الله عز الله عليه وسلم في عليه الأوصياء والآخرين ماذا قال في ثم وجل يتقبل الجمعة، الجمعة فيها اتباعا يا درس تربية الأولاد في الإسلام تربية الأولاد في الإسلام. قالوا أن الولد أمانه الولد أمانه في عنق والديه والولد كما عرفنا في الدروس الماضية انه في سن الطفولة يتربى على التلقين والتقليد يتربى على التلقين والتقليد ولذلك زي ما يمكن شبهنا مثال قبل كده ان الولد في سن الطفولة عمل زي خزان الماء عمل زي خزان الايه خزان الماء اللي صب فوق هو اللي تستقبله تحت اللي صب من فوق هو اللي تستقبله من تحت والله إذا صبيت مياه صافية، هتشرب مياه صافية. إذا صبيت مياه معكارة هتشرب مياه معكارة. إذا صبيت مياه مروينه هتشرب مياه مروينه. ولذلك قال لك إن الولد الولد هو زي خزان الماء بالضبط. اللي تديه تلاقيه أو اللي تعبهوله تلاقوله اللي عنده العين اللي بتكلم ده الله خليكم. فا ولذلك يا أخوة عقبة ابن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المعلم ولذلك انت لازم لما تعلم ابنك في فترة الطفولة ابنك بيشرب منك وبيشرب من امه النفس اللي أنت, هو اللي انت له هو اللي هيكون ولأنت بشربه له هو اللي هيكون ولما يطلع الولد في سن الطفولة يروح لمدرسة وطبعا بيا سبق عوانه لأن دلسة بعدين ان شاء الله حتى في سن الطفولة. لما بيروح هناك لازم تختطن المعلم اللي هو يربيه زي من تعاود اللي هو يربيه زي من تعاود المعلم اللي الولد يتخذ قدوة لأن الولد قلنا بيقلد بيقلد في سن الطفولة وعشان كده عقبة ابن أبي سفيان لما جاء بابنه إلى معلمه قال له قال أول ما تبدأ به من إصلاح بنية أو بنية أن تصلح نفسك عم توصل حيات نفسك ليه؟ لأن الولد بينظر لك وبقلدك والولد هيكون معك أنت معك انت فترة أكثر من اللي هو موجود معايا فيها ممكن نجيب لك الولد زوج عندك من الصبح لحد الظهر أو من الظهر لحد العشاء واخذ بحضرتك وأني ما نشوفوش نفس المسافة ديّة فالولد زي ما يشرب منك ويتعلم منك هو اللي ح حي... الماء اللي أنت هو اللي هو الحيان بوتبي لأن احنا قلنا قبل كده إن دي فسيلة فسيلة يعني نبتة صغيرة نبتة صغيرة الماء اللي أنت حشرب على هي اللي هي اللي عتيمبوت بيها فقال أول ما تبدأ به من إصلاح نفسك من إصلاح ابني أن تصلح من نفسك لا لأن قال إن عيونهم معقودة عليك أو عين الولد معقود عليه على المعلم بتاعه على أبوه وخلد الله فإن أحسنت أحسنوا إن أحسنت أحسنوا وإن قبحت قبحه وإن أسعت أساعَ فهنا يبنا التلقين فانت لازم تشوف المعلم اللي بيكون قدوة لابنك وأنت كمان لازم تكون صراحة قدوة لإنت لإبنك وانزلك يا إخوة المشكلة عندنا نضرب مثال المشكلة عندنا إن إحنا بروح نلاقي الأب عمال يمت... يدخن قدام الولد يدخن قدام الولد يشرب سجائر ويدخن قدام الولد ويعقم البيت ما شاء الله لا قوه الا بالله فلي بقى بعد كده الولد لما يجي يدخن أبوه يزعل أبوه يزعل ويغضب ويتنرفز ويعصب عليه طب أنت اللي لقنته ما هو طلع لقاك أنت بتدخن وخد دخانك ولما جيت نهاه قال لك لا قال لك طب ما بتدخن لما يجي الولد بقى انت جرأت الولد عليك أنت عرفت الولد لقنت الولد تلقين غير مباشر في فعل خطا او في سنه خطا بيفعلها وخذ حضرتك هنا يجب على الإنسان أن يستحسن ما ي ما يلقى به الولد إن كان حسن فحسن وإن كان غير حسن فسيكون غير إيه غير حسن لذلك إنما لما يجي الله المعلم يدخل قدام الولد وخذ حضرتك المعلم يدخل قدام الولد يبقى مش عيب لما الولد يطلع يدخل وخد حضرتك مشاء لما الاب يدخن قدام الولد يبقى من شبه اباه فما ظلم وخد حضرتك من شبه اباه فما ايه فما ظلم طلع زيك وخد حضرتك كمان ان لما نيجي نعلم الولد بنعلم الولد على مثلا نديله مثال بنعلم الولد على الصدق يعلم الولد على ايه على الصدق مهما كان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تحرص صدق فان الصدق يهدي الى البر والبر يهدي إلى الجنه واياكم والكذب فان الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي الى النار لما الولد تعلم الكذي بطلقين الكذب من صن الصغر بطريقة غير مباشرة وأنت تقول ده ليش تعيد ده ما عرفش حاجة بكرة ينسى بكرة مش عارف يسماه قلت لك قبل كده ان أنت أول ما يجي الولد يتعلم واخد بالك يتعلم الضرب ولا يتعلم الحركة ولا يتعلم الجري ولا يتعلم الكلام ولا طعم شافه بتجي أنت فرحان فيه وتقول له روح اضرب عمك روح اضرب مش عارف منين روح ابزق وجه خوك ابزق مش عارف إيه واخد بالك يروح يضرب عمه كذا على قفازة وقلت لك المثال اللي فات وخبرك تقوم ومبسوط خالص فالولد ينبسط جدا ويحس ان هو عمل لك حاجة فرحتك فيزود فيها اكتر تيجي تنهى ثاني ما تقدرش تنهى ثاني ليه؟ يبقى انت اللي انت اللي زرعت هذه الفسيلة الصغيرة واخذ حذتك وانبسها بنبات سيء والعازب الله وكمان يجي ناس الواحد يسأل على العب في البيت يضرب الجرس مثلا ولا يسأل عليه ولا يضرب التليفون عليه يرن التليفون عليه يظوم الولد, الولد يمسك التليفون يرد على الراجل أو يرد على على الباب في يقول مين يا ولد يقول له فلان يقول له كله مش هنا قول له مش هنا قول له مش هنا او قول له ما هوش فاضي طيب وحبالك يجي الولد يطلع بره يقول له بيقول لك بابا ما ليش هنا وخد حضرتك بيقول لك بابا ايه انا مش هنا فاذا انت علمت الولد ان الكذب علمت الولد ان الكذب والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله أي يكون المؤمن جبانا قال يكون جبان ممكن يكون جبان قال يكون المؤمن بخيل ممكن يكون بخيل قال يكون المؤمن كذاب, المؤمن كذاب؟ قال لا المؤمن لا يكذب, أبداً. لا يكذب أبدا المؤمن عمر بأي حال من الأحوال والله يبقى تحت سياف التعذيب وتحت الأهالة والتعذيب وما إلى ذلك ولكنه لا يستطيع أن يكذب أبدا رغم أن العلماء بحو له الكذب حتى يفر من السياف التعذيب عفانا الله وإياكم ماشي يا إخواني إذن هنا بقى لما تيجي أنت تلقن الولد تلقين سيء وخدى حضرتك يبقى أنت عاوزة غير جيل سيء يطلع ما معاوزة أن الجيل غير جيل سيء جيل سيء يطلع لما يجي الولد ياخد الموبايل وخدى لك بدل ما تحط له أنت نغم عليه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله فأنت بتحط له نغم عليه تخلي الجدار يرقص هو قاعد. هيطلع الولد يعمل ايه راخر غير ان هو الولد يطلع رخ الرقص ولا يطلع رخ المتع بتاع ايه يسمع موسيقى ولا كلام من ده كله لذلك يا اخوان اياك, اياك ان تلقن ابنك ما تندم عليه فيما بعد ما تندم عليه في فيما بعد فعليك ان تربي ولدك التربية التلقين والتقليد حتى لو كان لحسب نفسك اياك ثم اياك ثم اياك ان انت تتبعاز تعمل شيء في البيت وهو شيء غلط شيء غلط وقال لك قدام الولد لأنك لازم تعمله لا لقل لك أصبر عليه وتحمل شوية أو ماتش الولد من المكان ده أو ما تكلمش قدام الولد في كلمة هذي وهذه إخوة احنا عندنا عيوب ومشاكل كتير لما قلت لك المرة اللي فاتت نريد ان نجعل بيوتنا روضة من رياض الجنة ولا نظهرش المشاكل اللي بيني وبينزوجتي قدام اولادي قدام اولادي ليه لأن حنجرء الولد ونعلم الولد نفس المشاكل اللي بينه بيني أنا وأمه حتطلع نفس المشاكل اللي موجودة بين الولد وبين زوجته بعد كده بين الولد وبين زوجته لأن ورثت من أبويه من الأب الأب بيورث يا إخواني الأب ين يورث ولذلك يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه القدوة الحسنة لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه لقد كان لكم اسوات حسنتهم في إبراهيم والذين معه وخذ حضرتك ثم يقول ولقد كان لكم في رسول الله اسوات حسنة يبقى في آبك إبراهيم ولك في رسول الله الوس الحسن سيدنا إبراهيم لما كان يدينا الوس والحسنة في التعامل مع آذر على أرجح الأراض تقول إنها أبوه تقول إنه وعمه كان بيتعامل معه بأدب باحترام رغم أنه كافر رغم أنه رغم أنه كافر، لكن لكن لم يكن يظهر إليه السب والشتم والضرب والو... لم يظهر إليه ورغم أن أبوه كافر، ما أبوه كافر إلا أن كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يتعامل معه بالحسن. عشان لما يطلع إسماعيل يلاقي أبوه بيتعامل معه بالحسنة يطلع إسماعيل ولا صالح مع أبي كما كما كان إبراهيم مع أبي ولن يا أبي لما تعبدوا ما لا يسمع يا أبي لا تعبدوا الشيطان يا أبي إن خافني مسك عذاب يا أبي إنك قد جاءني من العلم ما لم يأتيك يا أبي يا أبي يا شوف العذب شوف العذب والاحترام والتقدير رغم إن إن الأب كافر رغم إن الأب رغم ان الاب كافر ولذلك هنا بقى لما يطلع اسماعيل يعرف تربيه ابوه مع جده يطلع اسماعيل ابوه يقول له يا ابتي يا بني انى را في المنام ان اذبحك قال يا ابتي افعل فرض ماذا ترى قال يا ابتي افعل افعل ما تم هتدبح يقول افعل انت كنت بار بيك رغم انه كافر افلا اكون انا بار بيك وانت نبي من انبياء الله هنا اخوان معدن التربية انت تشوف تربي ابنك على ايه ربيه على الاسوى الحسنى على قدوة النبي صف... ب... صلى الله عليه وسلم اما تيجي تربي ابنك على الاغالي تيجي تربي ابنك انه يبا جاعد معاك تجي قدام الفيلم ولا قدام التلفزيون ثلاث اربع ساعات وتيجي من غير صلاة من غير عباد وتقول لي لابا صلي يقول لك صلي فين يا عم انت انت بتكلم انت بتحلم ولا ايه يبا انت جاعد قدام المسلسل ما ت... ما خلاص متجمد ما تقدر انت تجدر تجوم عاوز تنفجر من المية هو مش قادر تروح الحمام أعزكم الله عشان ما تستقطعش جزئية من الفيلم ولا مسلسل وخاصة باب الحارة عفان الله وإياكم من كل حارة ماشي يا إخوة طيب هنا يا إخوانا يعمل إيه بقى القديق عازي الولد تقول له قوم صلي وهو أنت قابل بني التلفزيون مش ممكن مش ممكن يا إخوة وذلك هنا لازم تشوف أنت عاوز إيه من ابنك وتعمل زيه وتعمل زيه قبل هو ما يعمل تعمل زيه زي اللي هو ما يعمل ولا كان على خلاف فواك ولا كان على خلاف نفسك شوف انت عاوز ايه بالضبط واعمل ازرع مع ابنك اللي انت عاوزه طيب اذا ايه يا اخواننا عشان نعلم اولادنا ونطلع جيل كويس جيل طيب جيل نافع للمجتمع جيل فعلا يستحق ان هو يبقى اهل للإسلام ونحمل رساله الإسلام جيل يطلع بار بيك بعد موتك وانا قلت لك ان انت من أراد ألا يموت فليترك ولد صالح فليترك ولد صالح لأن قلنا الولد من ريحة أبوه من ريحة إيه؟ الولد من ريحة أبوه قلنا قبل كده يقول لك فلان ما ماتش ليه ما شاء الله سايب ولد ما شاء الله يحسن منه بكتير ما شاء الله بيعمل اللي أبوه عمله وزيادة يقول لك ما ماتش فإيه ده أراد ألا تموت فلتجعل لك ولدا صالحا في أثرك وفي خلفك من بعدك إن نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ومن آثارك ولدك من بعدك ولدك ايه من بعدك لهذا إخوة إذا أردت جيلا صالحا فما عليك إلا أن توجد القدوة الحسنة القدوة الحسنة والقدوة الطيبة لهذا الجيل قدوة حسنة في علاقتها بالله قدوة حسنة في علاقتها بالناس قدوة حسنة في علاقته بنفسه هو قدوة حسنة في أخلاقي في سلوكي في معاملاتي في صلة أرحمه في بره للوالدين في مراعاة المجتمع الذي يعيش فيه في قضاء حوائج الناس في تفريج الكروب هكذا يا إخوة يجب أن نجد هذا الجيل قالوا يا إخوة قالوا لازم أنت تربي ابنك على التقدير والاحترام على التقدير والإيه والإحترام صراحه يعني مما يعني يقضب الواحد ويزعل الواحد انك تدخل مثلا بيت من البيوت تدخل بيت من البيوت تلاقي الولد الولد تلاقي الولد يبقى أنت داخل مثلا معاك كبير مثلا زي ابو محمد ما شاء الله جدنا كلنا واخد بحضرتك تبقى داخل مع راجل كبير كده تلاقي الولد النايم على ظهره وحاطط رجله على رج وواخد بحضرتك وانت داخل ولا خالص ولا كأن الديب وكله غنب واخد بلك ليه لأن أبو عمل كده، لأن أبو عمل كده، واخد بحضوك أبو يقعد يحط ريلي على رجم مش عايزك تجوم لي. لي بس في تقدير وفي احترام والإسلام يربينا وينشئنا كأطفال كرجال كشباب كنساء كبنات ما ليس منا من لم يرحم طغيرنا ولم يوقر كبيرنا نريد أن نقل الكبير والنبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا هذا الكلام عن علم الولد نربط تربية الولد بالله سبحانه وتعالى مش نربطها قصرة عن إلاك تعمل كذا لا ده احنا نقول له يا حبيبي ربنا بيقول كذا وربنا بيوصف بالوالدين ربنا أمرنا بالادب ربنا بالاحترام بالتقدير ربنا أمرنا أن احنا ننزل الناس النبي فالسلم أمرنا أن احنا ننزل الناس منازلهم لما نقوم له يبقى هو برضه حيحترمني وقدرني رغم إنه هو أكبر مني وأنت كمان تطلع تلاقي أولادك بعدين إن شاء الله واخد بله حضرتك يقدروك ويحترموك إنما أنا نجي نلاقي الولد جالح حاطط رجل على رج وقمري اللي كمان لابس بها مثلا إن شاء الله يعني الصبات ولا الحذاء اللي جايبوا بمائة وخمسين أوير ده خذ بحضرتك عمال يهزوا كده ويرجوا بيريد ليه وهو في وش الرجل هو داخل وش هو الضيف هو داخل وأهل زمان قالوا لجينو ما تغديني أه الزمان قالوا إيه لقيني وما تبغى ديني وخد حناك أنا لما لقيك أنت وابنك ابنك قال ما شاء الله حط لي على أنا وتستقبلني بهذا الاستقبال يبقى أنا ما ما احترام ولا تقدير ولا استقبال طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى فاطمة شوف الجمال شوف الجمال يا أخوة شوف الرا... النبي علم الناس من نفسي سكلاه وخرج مدارس سكلاه إيه كان راع راع مناف فاطمة رغم إن إحنا بنكره البنات الآن وبنكره خلف البنات الآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى له من كل أولاده السبعة الذكور والإناث إلا فاصمة وما تبعه صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كان صلى الله عليه وسلم إذا رآها قام إليها. شوف النبي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآها قام إليها وقبلها بين عينيها وأجلسها مكانها شوف الجمال شوف التربية. واخد بحضرتك شوف الجمال والتربية ماشي مش ياد من هنا يا روح اندمك يا له عاد كده من هنا من المكان ده انت هاد من شعر في اندون ايه واخد هذا الكلام يا ايقوا ما يجب ان يكون الولد لازم تراعي مشاعره وحاسيسه بالكلمة الطيبة تكسب قلبه تخليه يعمل كل اللي انت عاوزه انما بالعنف وبالالسنفار وبالزجر والمهر هيحتقر نفسه وبالتالي أنت عودته على الجبن وعودته على إنه يركب دماغه زي ما بقولهم وعودته على إنه يعمل اللي ان هو عاوزه وبالتالي ترجع تلاقي الولد ما بيعملش اللي أنت عاوزه فنعيب الزمانه والعيب فينا وما لزماننا من عيب إيه من عيب سوأن صل على الله عليه وسلمه إذا يا أخوة لازم نعود أولادنا على إيه على الصدق شوف النبي صلى الله عليه وسلم من عودوا مشان كذا صلى الله عليه وسلم شاف مرة واحدة ستة من يوم الايام بتنادي ابنها في الشارع بتنادي ابنها كده طبعا ما كانش فيه شوارع ولا حادي بس ابنها بيلعب مع جيرانه بره فبتنادي ناديه الايام دي بقى مافيش ده شوارع ولا حادي واخد حضرتك الولد عنده الانترنت في البيت وعنده التلفزيون وغرفة اللهم فيها تلفزيون على رأي واحد صاحبنا روح ننظر واحد في بيته ما لقيناش ولا غرفة إلا فات فيها تلفزيون قال ما, ما فيش مفيش كمان تلفزيون في الحمام واخد بحضرتك ما كانش في تلفزيون كمان في الحمام تحطه عايزكم الله والواحد اللي فيه تليفزيون والكمبيوتر ومش عارف ايه وايه وايه وايه بحضرتك والولاد مش عاجبه وتبص لاج مش في البيت لحد الساعة عشر مساء فين يا ابني لك مع اصحابي صحاب مين يالا انت عاوز اصحابك بتعمل لهم ايه في الشارع لا ده كنا عند صاحبي بنقعد على الانترنت عنده شويه ثم انت عندك اللي عفريت في البيت اهو ما عندك البتاع اللي فيه الانترنت لا ولا النت ولا, ولا اللي بيقول عليه دي بحضرتك فهنا يا إخوة احنا النبى صل الله عليه وسلم لما شاف وخذ بحضر وما ذلك مش مش عارفين نطلع جيل زي جيل صلى الله عليه وسلم النبى صل الله عليه وسلم لما شاف المرأة بتنادي ابنها بتقول له تعالى ندي لك ثمراء تعالى خد ليه خد ثمراء وخذ بخذ بلحة وخذ مش بلحة اللي هو عندنا اللي هم. هم عندنا لين يعني هن عندنا عند مسجد بلح وخذ بحضر لك تعالى خد لك بلحاء خد لك تمرأة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يسمعها قال لها اذا شوف النبي ساعتها ان لم تعطيه التمره كتبت عليك كذبه شوف النبي خذ بقى الحديث ده ودوره في مخك كده لحد الأسبوع الجاي لما نقابله مع بعض وخد بالك ان لم تعطيه التمره كتبت عليك يا كذبا ده عيل صغير ما تفهمش حاجة ده لسه بيبي ده انا بنضحك عليه عشان ما يعرفش في الطراب يقول لها لا لا ده بيدبي ده ده في تلقين هنا ده بيتعلم ده انت بتعلميه لما تيجي تقول له لا تعالى هي ومسكتك واخد بحضرتك تيجي كده الولد يجي الولد عشان ياخد التمريه تيجي مسكاه فين التمريه مفيش تمر يقول له تعالى ده أنا مسكتك ده انا كنت عاوزك انت بتلعب في التراب ليه وتقعد تضرب فيه قال لا بعد ما وعدتيه وعد طيب تجيني مع الزبا كمان وتضربيه وتعلميه ده انكسار خطأ في التربية خطأ في التربية وبعد كده يرجع الولد تيجي امه تقول له بقى خد لك 10 يورو مش تمريه يقول لها لا مش عاوز يا سيدي. ليلى لم يكذبت عليه قبل كده في القليل فكيف يصدقها في كثير وان كانت صادقه اقول ما تسمعون استغفر الله